عشرة، استمع إلى الحوار وقرأه، ثم اكتبه في دفترك ممارسة الرياضة صباح الخير يا سامي، إلى أين أنت ذاهب؟ صباح النور يا جمال، أنا ذاهب إلى ملعب التنس، أحب ممارسة الرياضة في الأوقات المبكرة رائع الرياضة في بداية اليوم مفيدة للصحة جدا، وأنا أمارس السباحة كل صباح لكن لا ألعب التنس أبدا. لماذا؟ هل أنت لا تحب التنس؟ في الحقيقة، أنا لا أحب أنضاع الرياضة التي تلعب بالكرة، أنا أفضل السباحة في الصيف والتزلج في الشتاء، وهل أنت تحب الألعاب بالكرة؟ نعم أحبها جدا